وعدياتي حامي يا معدي للنجو يا, يا معدي للجود. يا معدينا النجوم واولادي يا يا معدينا النجوم مونيتي اقصى ماربي اه alma ashku gharamiya nurul mujud aku sofa rabbi akhbi Ja